موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا خاف ربان يوم النعاس قطيرًا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه ولقاه نظرته وسورا وجزاه بما صدر جنته وحريرا متكئين فيها على الأرائ فيها شمس ولا زمهرير ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذنينا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير ضوَتِي وَقَدَّرُوهَا تَقْلِيرًا وَيَسْقَوُنَ فِيهَا كَأَسًا كَانَ مِزاجُهَا زَجْبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ إِلْدَانٌ خَلْدُونَ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم فياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً, كان لكم جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مش on this.